الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله جدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون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 الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتين نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أم ما تنهي أربا من أمة إنما يبنوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ يضل من يشاء ويهدي من يشاء مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ